وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا بات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يضيل السفر أشعة أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومقعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنا يستجاب له الحديث العاشر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 ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فأنه يستجيب له هذا الحديث فوائده لأنه حديث تاريبا كلماته مستساغة لا يعني نتوقف عند غريب فيها الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة وهو حديث من قواعد الإسلام كذلك ويستمل على بعض الفوائد المهمة جدا جدا أول شيء قالوا بعض أهل العلم يرى أن من أسماء الله الطيب استدلالا بهذا الحديث الله طيب فيا عبد الطيب كن طيبا مطيبا خليك طيب وما تبقاش خبيث خليك طيب يعني طاهر وما تقذرش نفسك بالمعاصي المعاصي جراحات وقذر يفسد عليك حالك إن الله طيب فيا عبد الطيب كن طيبا مطيبا دي أول حاجة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الله لا يقبل من الأموال إلا الطيب أحسن الناس نشارع معاها حلال من حرام والنبي قال كده إن في آخر الزمان هيبقى الواحد لا يدري أمن حل من حرام أهي كل الناس كده وهذا يمنع الإجابة وهذا يمنع الإنسان من قبول عمله الله لا يقبل هذا العمل لأنه ايه؟ عمل خبيث ولا يصعد إليه من الكلم إلا ما كان طيبا إليه يصعد الكلم ولا يفوز عنده إلا مؤمن طيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبقى إيه كن طيبا مطيبا فهذا شرط القبول الأمر الثاني كيف يكون العمل مقبولا طيبا قلنا شروط معروفة قلنا لإيه تخلصه لإيه والمتابعة هنا زاد شرطا آخر وهو أكل الحلال فالحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ولما هيجلنا حديث يعني من فوائد التي مرت في حديث الحلال بين والحرام بين، قال لك لين آخر الحديث قال إن في الجسد مضغة قال لك لأن أشد شيء يقص القلب أكل الحرام ربنا لا يطعمنا إلا من حلال اللهم نسألك ألا نطعم إلا من حلال اللهم وسع لنا في أرزاقنا ولا تطعمنا إلا من حلال هنا ايه الشرط قلنا الاتباع قلنا الاخلاص الاتباع الايه الطيب الحديث الذي اخرجه الطبراني ولكن في اسناده نظر ان ابن عباس قال تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال يا سعد اطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقم الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما وأيما عبد النبات لحمه من سح فالنار أولى به إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار طبعا دي بلا شك جهاد هذا الزمان نحن كلنا رجال وبعضنا او اثير من نكو وفتحين بيوت وفهمين يعني ايه اللي انا بقوله ده جهاد الوقت اكل الحلال بلا شك جهاد بمعنى الكلمة عشان في الاخر خلص تطحر مالك تماما وما يبقاش فيه وجه شبه ده محتاج انك تجاهد نفسك جدا وتتناز او ما مش تتنازل وانك تبقى وارع لدرجة كبيرة بحيث ما تمدش ايدك لحاجة فيها شبهة وتتقي الله عز وجل في ذلك من غير تعنت ولا ترخص من غير تشديد ولا تساهل انك تبقى ماشي بعلم لكن بعض الناس تبقى عايز تطلع من فمك فتوى عشان هو عارف ان شغله فيه مشاكل فيقولك سلكها لي احنا شغالين بتوع مجاري نسلك إيه ده؟ سبكين احنا <تصفيق> ما ينفعش ما فيش تسليك في دين فكيف يكون العمل مقبولا قلنا ثلاث شروط الاخلاص المتابعة اكل الحلال ثلاثة من فوائد هذا الحديث انه في حاجة اسمها حبوط الاعمال انه في أشياء تنفي القبول زي إيه اسمعوا يا نساء أو اسمعوا اسمعوا يا رجال وأسمعوا نساءكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة امرأة زوجها عليها صاخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر أربعين يوما فلو زوجها عليها صاخت بغير عذر ومبرر صحيح هو هي من عليه عشته وهي عشان لازم تخرج كذا ولا تروح لأهلها كذا ولا تلبس كذا ولا تعمل كذا تديله الوش التاني وتبتدي تلعبه وتبتدي تقول له ومش عارف ايه هو الشرع بيقول كده هو مش عارف ايه وتبتدي لغاية ما هو تطهقه تعلي صوتها عليه بص الأدب المفقود أنا في النص كده بحب أحط رسائل فحادثة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في بيت أبي بكر بص الأدب ده فحصل ان النبي قال لها كلام صعب أوي قال لها يا عائشة إن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه اعترف يا عائشة لو اعترفت خلاص وخلاص ربنا هيتوب عليك فلا ربنا تب عليك انا مقدرش اتكلم فهي انا عملت ايه بقى عائشة رضي الله عنها عشان الكلام المفقود في البيوت ابوها قاد واماها قادة وزوجها بيوجه لها تأنيف شديد فالطبيعي جدا انها تستفى قل وانا انت تعرف عندي كده يصح كده وما شابه وده مفيش مشكلة غير وحمية عارف عملت ايه قالت فنظرت الى أبي فقلت اجب عني رسول الله مفيش وحدة مؤدبة محترمة متربية في بيت يكون ابوها قاعد وهي تتكلم وتعلي صدرها ابوك قاعد هو اللي يتكلم بعد كده قال لها مع توريه فنظرت الى امي ام رومان اجيبي عني يا رسول الله اقول ايه شوف الاول ما تتعداش الكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ايه الهم اللي احنا فيه بقى تعرفوا يعني ايه وهذا بعل شيخه عارف يعني كلمة بعل زوج عارف بس هي مش زوج في اللغة مش زوج بس كلمة بعل معناه السيد الامر كان في الزمان السابق قبلس السيد كان الراجل سيد في بيته بقى سيدة بقى تتحط له المربوطة ما ينفعش بقى كده فكان في أدب سيد في بيته فالمرأة تشعر برجلته وهو يشعرها بأنوثتها وكونها امرأة حاسس بإحساس أن هي الأمور المتزبطة صح فبيعطف عليها والنبي يقول له إني أحرج عليكم حق الضعيفين وصوصوا بالنساء خيرة فإنهن عوان عندكم